قال ابن امي ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء فلا تشمت بي الاعداء او لا تجعلني مع القوم الظالمين